بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس قوّت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبار سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَاءُ طِلَتْ وَإِذَا الْعِشَاءُ طِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ وُجِدَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ وإذا الصحف نشرت وإذا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وإذا, كشقت وإذا, كشقت وإذا الجحيم كُشِطَتْ وإذا, وإذا الجنة كُشِطَتْ وَإِذِ الْجَنَّةُ أُذْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الجوار كنس والليل إذا عصس والليل اذا عصس والصبح اذا تنفس, والصبح إذا تنفس إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين مقايسا ثم امين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد راه بالافق وما هو على الغيب بظنين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شياطنه الرجيم وما هو بقول شياطنه الرجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أي يستقيم لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء